في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رجدنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نتيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره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 وجعلنا آية النهاد مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونطرج لَهُ يوم الْقِيَامَةِ كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حتيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا فزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنوما مدسورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك, فأولئك كان سعيهم مشكورا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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآفذ القربى حقه والمسكين المسكين وابن السبيل ولا تبدل تبديرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين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 أولادكم خشيت إلا قل نحن نرزقهم وإياكم إن قت كان قط أم وَلَا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 ولا تقربوا مال اليسيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا القصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأوي يسلك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تفرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا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 أفأطاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنافا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا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 وَإِنْ من شَيْءٍ إلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَسْقَاهُ لَا تَسْدِيحَهُ إِنَّهُ حليما حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قُرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ شِجَابًا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أقرب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 وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تقويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَسْجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوهُ إلَّا إِذْ لِيَ فَتَجَدُوهُ إلَّا إِذْ لِيَ سَقَالَ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أفرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لأحتن إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بقوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا اغرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك ركيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيلا وإذا مسكم الضرو في البحر ضل من أن تدعون إلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَيُّ قَسِفَ بِكُمْ جَلِدًا الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا لَا تجدوا لَكُمْ وَكِيلًا ام انتم ان يعيدكم فيه تاوته اخرى فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا, ثم لا تجدوا لكم علينا به لا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 فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون سبيلا ومن كان في هذه أَعْمَى فهو في الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سبيلا وَإِن كادوا لأفتنونك عن الذي أوحينا إلَيْكَ لتفتدي علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا اِذَا لَذَاقَنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَاتِ ثُمَّ لَا سَجَدَ لَكَ عَلَيْنَا نَظِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا وَقَدْ لَقِيَ الرُّسُلَ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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقا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 قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدأ سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا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 أو تكون لك جنة من نخيل وعند فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 وَمَا مَنَعَنَا سَائِيْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ مُلْهِدًا إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا أَذَعَ تَلَّهُ بَشَرًا الرَّسُولَ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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أي يخلق مثلهم وجعل لهم أجل الله ريب فيه وجعل أجل ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا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 فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بطائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفدهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لسيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَوَقْنَاهُ لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنديلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يصرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأبقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى